<صحاب> الجحيم، اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أحجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في. 119. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 110. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم